والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير مِنَ من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضار wajadaka ailan fa aghna fammal yatima fala taqhar wammas saila fala tanhar wamma bi ni'mati rabbika fahaddith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 labiluna ma a'budu lakum dinukum waliya